مثلا قد يأخذ تعالى يابوتي اوجة ابيت او كصيب من السماء يعني ان وكي بارانك ايش عسماني بتخار ايش عورا بتخار فيه اتنبى باراني ده ان اتنبون عورادا ده هابن ظلمات هندك طارياتي وراعد راعد بحسويدا جياوش بريسيته نظ وبرق برق وقت يجعلون يعني أود في بين يجعلون أصابعهم في آذانهم كانت جهه خره من الصواعق اجبر دجوريا دنج بريسي داقول يناد حذر الموت اشتر صامرني ترصن هاكر قل في ببن بمر اين المنافق يتواصلني هاكر قران هات خار بحث كفرتي ذهبت اف كفروكي طريات يا بحث وان جف هبت او جفت خدت تعالى المرو خراب كيرين سارة كفروان، وقفتها اتوكي بانجي بريسينا حرصة وقت بحث دليل القرآن داتي تكرم هذا الوكي وكي الوكي أو الرونهيات الديني البرسينا بجا أفكستها الهنجي هنجي وهتخوت جرم دا قلبي قرآن نبن دا بريوان مكفت إيماني دا دين خونا وذا النيكوان مرنا وديانات أخو نفاق هيل، <سؤال> والله <سؤال> محيط بالكافرين، وخدها الدور كافر يزفر بزاني نخو، وكسيان وبتشبون تخو، كافر اجداسته خد تعالى خلاص نابي.